فارتقف يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا جاداءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقاب ثم مجنون انما كاشف عباب قيدا انكم يوم نبتس البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قر فرحون وجاءهم رسول كريم أن أذوا إلي عباد الله اني لكم رسول امين وان لا على الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عزت بربي وربكم ان ترجوني لم تؤمنوني فاعتذلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتر البحر رهوى إنهم كنتم مغرقون كم تركوا من جنات صعون وزوع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكث عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب إنه كَانَ عَالِيًا مِنَ المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الْآيَاتِ ما فيه بلا وما نحن من شرين فأكوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم والذين من قبلهم أهلكناهم إن هم كانوا وما طلقنا السماوات والقرض وما بينهما بعضين ما طلقناه السبيطات هم أجمعين يوم لا يحلي مولا عن مولا شيئا ولا هم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن كالتجرة الزقوم طعام أثيم كالمهب يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاحكموه إلى سواء الجحيم ثم صروا فوق رأيه من عذاب الحميم ذقتنك أن العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعون يلبسون من وإستبرق متقابلين فذلك وزوجناهم بحول عين يدعون فيها بكل لا يذوقون فيها الموت الا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ربا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يشرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون جز الله قارئنا خيرا وجعل هذه التلاوة المباركة رفعة في منزلته وتثقيلا في ميزانه يوم الدين في الختام تقبلوا تحيات أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة شارع الأربعين بجوار مستوصف الأنصار هاتف رقم 693 6761 ونرحب باستفساراتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد رقم 8315 أو البريد الالكتروني نستودعكم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته